وبداية سورة النحل نسأل الله ان يفتح لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات الذين جعلوا القرآن عظيم الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر هكذا فسره الإخوة في مركز تفسير الذين جعلوا القرآن عظيم الذين فرقوا القرآن أجزاء وافترقوا عليه وافتروا عليه الباطل فقال بعضهم هو شعر وقال اخرون هو سحر وقال بعضهم هو شهان وقال اخرون منهم اساطير الأولين قال ابن عباس هم أهدوا الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه يعني قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم وذلك الإنسان يؤمن بالكتاب الله تعالى أجمعه ويعمل به قال الله تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعين فهو ربك أيها الرسول لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء فهو ربك لنسألنهم أجمعين أي فأقسم بربك يا محمد لنسألنهم يوم القيامة أجمعين عما قالوه وافتروا وتفرقوا فيه وقالوا فيه مقولة غير الحق وأعرضوا عنه عما كانوا يعملون لنسالنه عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي وهذا ليس خاص بالكفر والمعاصي بل هو شامل عما كانوا يعملون أي عما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال ومن تركات واجبه فاتركوا عمل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 وفرق بين الحق والباطل حتى تقوم على الناس الحجة ولكن تجد من وفقهم الله تعالى من اهل الحق يقومون بالحق يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاصدع بما تؤمر واعظم على المشركين انا كفيناك المستهزئين ولا تخف منهم فقد كفيناك كيد الساخرين من ائمه الكفر من قريش واعرض عن المشركين اي بلغ ما انزل اليك من ربك ولا تلتفت الى المشركين الذين يصدونك عن تبليغ دين الله ولا تبالي باستهزائهم وكفف عن قتالهم وربنا جل جلاله قد امر نبيه اتبع ما اوحي إليك من ربك لا اله إلا هو وأعرض عن المشركين وربنا قال فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون وربنا قال واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا انا كفيناك المستهزئين ولا تخف منهم فقد كفيناك كيد الساخرين من أئمة الكفر قريش طبعا لما كان الصدع بالحق في غاية الشدة والصعوبة بسبب ما يلقى صاحب الدعوة إلى الحق خفف الله سبحانه وتعالى عنه بقوله معلل له إن كفيناك المستهزين أي انا كفيناك الذين يستهزئون بك وبما جئت به وسنحفظك منهم ونعاقبهم فبلغ ما أمرك الله به ولا تخش أحد إلا الله كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فكلما كان الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير بما يحبه الله فإن الله سبحانه يدفع عنه الشر والعدم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يتخذون مع الله معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئه نعم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون أين كفيت هؤلاء المستهزئين الذين يتخذون مع الله المستحق العباده وحده شريكا يجعلون مع الله شريكا في عبادته يعبدونه معه فسوف يعلمون أي فسوف يعلمون يوم القيامة ما يلقون من العذاب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك وهذا تصبير من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بسبب ما تسمعه من مشركي قومك من تكذيب واستهزاء وطعن في دين الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله وكن من العابدين لله المصلين له في ذلك علاج لضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى تنزيه ربك عن كل ما لا يليق به تنزيها متلبسا بحمده سبحانه وافزع إلى الصلاة فالصلاة قره عين المؤمن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما لم تحين حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي تقرب إلى الله تعالى فهو ربك الذي يربك بالنعم تقرب إليه على وجه الدل والخضوع والمحبة وداوم على عبادته حتى يأتيك اليقين وهو الموت ولذا كل إنسان يؤمن بأن الموت آت لا محاله فربنا جل جلاله قد جعل لكل إنسان انفاسا معدوده وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة سورة النحل مفاهيم من مقاصد السوره التركير بالنعم الدال على المنعم طبعا التذثير بالنعم الداله على المنعم لاجل عبادته وعدم معصيته بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اقترب ما قضى الله به من عذابكم ايها الكفار فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشرك. أتى أمر الله فلا تستعجله يا إخواني انتبهوا إلى ختم الآية في السورة السابقة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وفي هذه الآية الكريمة من سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجله فالموت والدار الآخرة يجعلهم الإنسان نصب عينه ويستعين الإنسان على ذلك بمطالعة النعم فإن ذلك يعينه على الصبر على الطاعة وعلى الصبر في سبك المأسي وعلى الصبر في وعلى الصبر في المقدورات المؤلمة التي تمر على الإنسان ولذلك جاء ذكر النعم في هذه السورة العظيمة وجاء ذكر إبراهيم الذي صبر على هذه النعم وأدى شكر النعمة وجاء فيها واصبر وما صبرك إلا بالله والإنسان إذا جعل الموت أمامه والدار الآخر أمامه وطالع النعم وصبر فإنه سينال معية الله كيف ختمت السورة بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتأمل الآية التي بعدها من السورة التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فالإنسان إذا عمل بذلك نال معية الله ومن نال معية الله نصره الله تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اقترب ما قضى الله به من عذابكم ايها الكفار فلا تطلب تعجيله قبل اوانه تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء طبعا هكذا فسره الاخوه في مركز تفسير على هذا الوجه من اوجه التفسير ولنا في ذلك اجتهاد آخر اتى امر الله فلا تستعجلوه اي قرب مجيء يوم القيامه باهواله وايضا يشمل في ذلك ما جاء في عذاب الكفار الدنيا والعاجل واذا جاء عذابهم العاجل فانه من مات فقد قامت قيامته اتى امر الله فلا تستعجلوه اي قرب مجيء يوم القيامه باهواله وقضاء الله بعذابكم أيها الكفار فلا تستعجلوا ذلك لا تستعجل يوم القيامة وتطلبوه ولا تستعجلوا العذاب الذي يبطش بهم كما بطش بهم في وقعة بدر البطش الكبرى فيوم القيامة وعذاب الله بالكفار آت لا محال وربنا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وربنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه الله عن أن يكون له شريك وعما يصفه به المشركون مما لا يليق به تعالى ومن ذلك وصفهم له بعدم القدرة على بعث الأموات ثم قال الله تعالى ينزل الملائكه بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكه بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك بالله فلا معبود بحق إلا أنا فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري واجتناري نواهيه ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله إلا أنا فاتقون أن اي ينزل الله جبريل بالوحي الذي هو كلام من أمره على من يشاء من عباده الذين اختارهم للنبوه واصطفاهم للرساله أن انذروا أنه لا اله إلا انا فاتقون أي بأن أنذر أيها الرسل الناس عذابي إن أشركوا بي فإنه لا يستحق العبادة أحد غيره فاحذرون أيها الناس وكيف الحذر منه فاحذرون أيها الناس بإخلاص العبادة لي وامتثال أوامري واجتناب نواهي لتنجو من عذابي فلق السماوات والأرض بالحق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 وليعلم الناس عظمة خالقها ويعلم قدرته على إعادة خلقه يوم القيامة الذي يجازي فيه كل عامل بحسب عمله تعالى عما يشركون أي تعظم الله عن شرك المشركين وترفع أن يكون له شريك فهو المنفرد بالخلق المستحق وحده لعبادة خلقه فلا يكون إلها إلا من يخلق بقدرته مثل السماوات والأرض فيحدثها من غير شيء على غير مثال سابق وليس ذلك في قدرة أحد سوى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة مهينة فنما خلقا من بعد خلق فإذا هو شديد الجدال بالباطل فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق مبينا في جداله به خلق الْإِنْسَانَ من نطف أي خلق الله الإنسان من مني الرجل وماء المرأة فإذا هو خصيم مبين أي فإذا بهذا الإنسان الذي خلقه الله من الضفة يصبح مخاصما ظاهر الخصومه يبين عن خصومته بمنطقه فيخاصم خصومه خصومة في قدره الله على البعث وغيره ويكذب بالحق ولا يشكر ربه على نعمه والإنسان يراقب نفسه من أي شيء خلق، من أي شيء خلق، وماذا يأكل؟ وعلى أي بساط يسير؟ وحينما يرفع نفسه إلى يرفع بصره إلى السماء ينظر الإنسان إلى روعة الخلق، فيخضع لربه ومله. لا لابد أن يتدبر كل شيء حتى لا يتكبر.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 ومصالح أخرى في البانها وجلودها وظهورها ومنها تأكلون ولكن نأكل الحليب واللبن واللحم والزب وغير ذلك فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعمة دواما والأنعام خلقها أي وخلق الله الإبل والبقر والغنم فسخرها لمصالحكم أيها الناس ثم بين بعض المصالح قال لكم فيها دفء ومنافع. أي لكم أيها الناس في أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها ملابس وفرش وأغطية وأبنية تذتئكم من البرد ولكم فيها فوائد كثيرة من نسلها وألبانها ودهونها وبالحرث بها والسقي عليها وركوبها وبيعها وغير ذلك من منافعها قال ومنها تاكلون أي ومن لحوم الانعام تاكلون ثم قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها زينه حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح وتأمل الإنسان كيف أنه ينعم بنعم الله تعالى حتى في النظر ولكم أيها الناس في الانعام حسن وجمال يجلب لكم السرور والسعادة وذلك حين ترجعونها مساء من المرعى إلى منازلها وحين تذهبون بها صباحا إلى مراعيها من فوائد الآيات عنايه الله ورعايته بصون النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من اعداء المشركين وكذلك كل من يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حاملا لرسالات الرسول مبلغا آيات الله فإن الله يحفظه التسبيح والتحميد والصلاه علاج الهموم والاحزان وطريق الخروج من الأزمات والمازق والكرم فالإنسان يهرع إلى الصلاة إذا أصابه شيء وتأمل هذا التسبيح من السبح والإنسان بالسباحة تطمئن نفسه ويرتاح وبالسباحة ينجو الإنسان من الغرق ففي عبادة الله تعالى نجاة من كل مهلك المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكر على عقله ما دام العقل موجود فإن الصلاة لا تسقط عن الإنسان سمى الله الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس إذا الوحي حياة للقلب وحياة للروح يحييها حياة أبدية سرمدية باقية من الله تعالى لنعام والدواب وذللها لنا وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى بنا هذا وبالله التوفير وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته